فاذخنتموهم فشدوا, فشدوا الوثاق فاما من بعد واما فداء حتى تضع الحرب او زارها ذلك ولو يشاء الله ل ن ت ص ر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أ ع م ا ل ه م سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنه عرفها لهم يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا إ ن تنصروا الله ينصركم ويثبت أ ق د ا م ك م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 و ك ه ن ا ر مثوى لهم و ك ا ي من ق ر ي ة هي أ ش د ق و ة من قريتك التي أ خ ر ج ت ك اهلكناهم فلا ناصر لهم افمن كان على ب ي ن ة من ربه كمن زين له سوء عمله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 فمن ه ومنهم خالد النار في وسقوا ا الحميما أمعاءكم م فقطع و من يستمع إ ل ي ك حتى إ ذ ا خرجوا من عندك قالوا ومنهم من يستمع إ ل ي ك حتى إ ذ ا خرجوا من عندك ق ا ل و ا للذين أ و ت و ا ا ل ع ل م م ا ذ ا ا ق ل آ ن ف ا أ و ل ئ ك ا ل ذ ي ن طبع ا للعلوم ه ى ق ل ب ه و ا ت ب ع و ا أ ه و ا ء ه م و ا ل ذ ي ن ا ه ت د و ا ز ا د ه م هدى و آ ت ا ه م ء ا ل ينظرون إ ل ا ا ل س ا ع ة أ ن تأتيهم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 والله ل ي ع م متقلبكم و م ث و ا ك م ويقول ا ل ذ ي ن آ م ن و ا ل و ل ا نزلت س و ر ة فإذا أنزلت ي للعلوم مرض رأيت ا ل ا س ل و ب ه م م ي ه مرض ينظرون إ ل ي ك نظر المغشي عليه من الموت ف أ و ل ى لهم ط ا ع ة وقول معروف ف إ ذ ا عزم ا ل أ م ر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في ا ل أ ر ض وتقطعوا ارحامكم أ و ل الذين ئ ك ل ع ن ه م ا ل ل ه فأصمهم وأعمى ن ا ه م أ ب ل ا ي ت ب و ن ا ل ق ر آ ن أم ع ل ى ق و ب أ ق ف ا ل ه ا إن ا ل ذ ي ن ا ر ه م م ه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 انهم اتبعوا ما اسخط الله وكرهوا رضوانه فاحبط ا ع م ا ل ه أ ام حسب الذين في قلوبهم مرضوا ان لن يخرج الله أضوانهم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 إ ن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاق الرسول, الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا, يضروا الله شيئاً وسيحبط أ ع م ا ل ه م يا أيها الذين آ م ن و ا ط ي ع و ا ا ل ل ه و ا ا ل ر س ي للعلوم ا ت ا أ ع ا ل ك م إن ا ل ذ ي ن عن كفروا وصدوا س ب ي ل ا ل ل ه ث م ماتوا و ه موسوعه ا ت النابلسي للعلوم و ا السلم ت الاسلاميه ن يتركم ل ا الدنيا لعب و